قريب من المؤمنين تتفرق الأجساد يوم وداعنا وقلوبنا والله لا تتفرق يا أحببي لكم ذكرى لكم ذكرى تداوي نفث الوله دعنا <تصفيق> ساها ما تجو محزة. يخلاني أبلغ يا أبلغ يا بعد ما ذكتنا الحرمان لذكراكم بدأ تنسى بدأ تنسى ترى حالي بعد ما سقينا من لغ الأشواء وأنا حالي مثل ما شك تمنى ما يطول فراغ رفيك داربي بدون كظار بي بدونك شا وانا حتى بعد ما رحت انا جاي وحدة المشتاق روحي دربي بدونك طول ترى دربي بدونك شا وانا حتى بعد ما تلمشت لكن خلصي بنعاد يا تزداد آسىنا نلتقي احباب وتمضي وما تنعاد عصر رحمانيا بسم الرحمن الرحيم يا رويده اسر رحمني يروينا ويجمعنا باظا نسه لذي حق جمالينا ودت لنا بالآل جنان اسر رحمني ويجمعنا باظا لذي حق جمالينا ودت لنا